بوك 2 عشتونيزداشمت عشتوني ثمانية ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة اثنين سوس ننووريو جاست السليلة يريد ابني أن يلعب بالدمية لم يريد ابني أن يلعب بالدمية مع دويننووريو جاست فوتبالو لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Mano žmona nenorėjo su manimi žaisti šakmatais. Lam turit zaujeti ant alabamaį šatranž. Lem turid zaujeti ant šatranž. Mano vaikai nenorėjo eiti pasivaikščiuti. Arada auledi an laikūmų binuzha. Arada auledi. Enle la yaqumu binuzha ya nenorijo dvarkyti kambariu lam yurid an yuratibu alghurfa lam yurid an yuratibu alghurfa ya nenoriju eiti lova miegote lam ila asiratuhum ila asratuhum يام بوفو نغاليمو لم يسمح له ان ياكل ايس كريم لم يسمح له ان ياكل ايس كريم يام لم يسمح له ان ياكل لم يسمح له ان ياكل Jam buvo negalima valgyti saldainių. Lem yusmaḥ lahu an ya'kul bonbon. Lem yusmaḥ lahu an ya'kul mulebbas. Aš galėjau man buvo leista kunors pagaidauti. Sumiḥali an atamanna li šai'an. an atamanna li şeyan. Aš galėjau man buvo leista nusipirkti suknelę. Sumiḥali an ashtari li Sumihali an ashtari li Aš galėjau man buvo leista paimti saldainių. Sumiḥali an akhudha li šokolata. Sumihali Sumiḥali an akhudha li habbat ashukolata. Artugalėjai, ar هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Artugalėjai, ar tau هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Ar tu galėjii ar tau bu leisti pasimmti šuny viešūį? He sui hal ant tuchyękelkelbą il al funduk He su ant tuil el kelb il el funduk. Per atratostogas vaikai galėjo vaikams buvo leiste ilgai būti laukę. Filotlot il meddrayją keai atfal. يب في الخارج طويلا في العطلة المدرسية كان يسمح للطفال أن يبقوا في الخارج طويلا ي ي لا الغ است كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء كان يسمح لهم أن يلعب طويلا في الفناء. يَغَالِئُوا يَمْس بُو لِيسْتَا إِلْغَاي نِيتِيمْ يِغُوتِ كَانَ يُسْمَحُ لَهُمْ أَنْ يَسْهَرُوا طَوِيلًا كَانَ يُسْمَحُ لَهُمْ